أنا تحرك تجيني من هنا يللي بعيد هناك أنا تحرك تغافلي وتزعل لي متى ألقاك تفرح عيني في شاف تكسر حاجز ضروف تأكد لو أبي أنسى عاجش For a a انا ساهي انا مشغول في حبي لقوله انا ما بيك ابد ما راح تسمعها من شباهي انا راضي معاك شجا ومهما صار and